بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان طاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نذلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البطر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها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 ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانسه وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا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 أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى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 من نطفة إذا تمنى وأن عليهم نشأت الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادا الأولى. وثمود فما أبقى وقوم نوش من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من الثُرِّ الأولى أزِفَةَ الأزِفَةِ ليس لها من دون الله كاشفة أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فاسجدوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا